الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإنسانه تعالى مجده وعظم أشانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبصض لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل ما شرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت يرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تجرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعبّرت بوجودك نافل الوجود وبرزت برده العوالم بطراس التجري. Sallim wa sallim wa sharafas alaati wa taslih Alayha sayyida wa labila Muhammadin r'aum rahim Allahumma sallim wa sallim wa barik alihi Iftahul jahannah la ilaha illallah allah la ilaha illallah صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كدسه الواسع تجلى ينقضى بالدشار فضله في القريب والشاسع قال له الحمد الذي لا تلحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقرره بكثرة تعداد حيث أفراد من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان ودلدشر أسراره في الأكوان فما من سر لدصل بقلب منيم إلا من سوابضه فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي, يا حبيبي nga nga iya